ليثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا إ ل ي ك م ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم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 م ا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا, وبدا بيننا وبينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء أ ب د ا حتى تؤمنوا بالله وحده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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أ ن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن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 قد يئسوا من ا ل آ خ ر ه كما يئس الكفار من اصحاب القبور